ما بخافش من الأيام ولا بعمل ليها حساب طول ما أنا وياه حسد بحلوة الحب وبغلوة الأحباب طول ما أنا وياه ما بخافش من الأيام ولا بعمل ليها حساب بحلوة الحب وبغلاوة الاحباب أوصف لك ايه أنا حاسس اني بعيش وياك في الجنة وانت اللي معاك أحلامي لقيتها وقلب ارتاح وتهنى أوصف لك ايه انا حاسس اني بعيش وياك في الجنة خلي القلب يحس بأحلى وأغلى جرام سيب نفسك شارك كل قول معنين حضنها عناية هتلاقي في قرب حاجات يا حبيبي ما تتحسش غير فيا ده الحب ماهوش محتاج يا حبيبي لأي وعود ان انا عصفور طاير في السماء يا عيوني معاك ما تخافش يا حبيبي وعد علي يا عمر انا مش انساك قرب طمني في حضنك عنك بالشقت ترتاح بعدك صدقني ما دقتش هنا ولا حسيت طعم الافراح اياك الحزن اختفى ونسيني وسبني وفاتني وراح